وَاخْتِلَافَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفَ آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون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 من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا, ولا ما اتخذوا من دون الله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 لَيَجَزِيَنَّ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدَ آتَْنَا بَنِي إِسر إلَكِتابَ وَالْحُكمَ وَُّبُ وَتَورزَقناَاهُمْ وَررزَقَناَاهُم مِنَ الطباتاتِ وَفَبللناَاهُ على العالممِين وَآتَيْناَاهُم بَينَاتٍ مِنَ الْ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 وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ جَاءَتْهُمُ السَّيِّئَاتُ أَنَّهُمْ يَسْبِقُونَ النَّارَ ۖ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ هُمْ فِي أَثَرِ الْغَيْبِ سواء ام نحياهم ومماتهم سا ما يحكمون وخلق الله السماوات والارض بالحق وليجازى وليجازى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون افرىيت من اتخذ الهه هوا فَأَرَىٰ أَيْتَمَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ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 ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وكنتم وكنتم قوما وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَرَائِبٌ فِيهَا وَالسَّاعَةُ لَرَائِبٌ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا سَاعَتُهُ إِن ظَنُّوا إِلَّا ظنا إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ